يا ربي هاي دومو زي تسمحي لي اقابلك قلبي ما لعليك مل والله ما عم جامله وهاي ها دومو زي تسمحي لي قدك قلبي مالع عليك مال والله ما عم جاهل يلا حبيبي قلبي ناطر ظلك لا تكون ولبكي قوي قلبك شو عيونك لو تشبع بكي وإن ما تروح إلى حقيك لا تكون ولبكي او قلبك شو وعيونك لو تشبع بكي وإن ما تروح إلى حقيك يلا حبيبي قلبي ناطرة لسلسني يا حبيبي ولعليك ماني والله ما عمش هاملك <تصفيق> <تصفيق> وبعرف انك لك <لا تصفيق> بعرف انك وبعرف انك اطقوبة <تصفيق> <تصفيق> حلوة كتير وزغنوبة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وبيلبق ليك الله بيحب الجمال لا تهتم شو من قال شو ما حكيو ما بزعل انت بقلبي محطوبه خليكي مبسوطه امك بتضلك دوموزيل يلا هيدو مو زين هيدو مو زين بتخبري قلبي ايه هيدو مو زين هيدو